وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَّا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ بَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن هَٰذَا إِلَّا إِفْكٌ لَّكُنْتَ تَذَرُّ إلا إفق افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تلع عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما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 لا تدع اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون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 ولكن متعتهم وأبائهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبواكم بما تقولون فما تستطيعون صرفه ولا نصرام وما يضب منكم نذقه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام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 وَيَوْمَ يَعْبُضُ الظَّالِمُ عَلَى يَدِهِ يَقُولُ يَا لِيْتَ لِبْتَخَذْتُ مَعَ رَسُولِ سَبِيلَهُ يَا وَيْلَتَا لِيْتَ لِيْ لَمْ أَتَتَخِلْ فُلَانٍ خَلِيلًا لَّقَدْ أَظَلَّنِ عَنِ الْذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلإِنسَانِ خَذُولًا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 كذلك لنثبت به فؤادك وردة الماء ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم إلى جهنم أولئك شر مكأنوا وأضلوا سبيلا ولقد أتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أضرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وسمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وَكُلًا بَرَّبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًا كَبَّرْنَا تَتْبِيرًا وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أَمْطِرَتْ مَطَرَ السَّنُو أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا فَلْكَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا وَإِذَا رَأَوْكَ إِنَّ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا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 وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباة وجعل النهار نصورا وهو الذي أرسل الرياح بسرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء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 قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أيتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش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 والذين لا يدعون مع الله إلاه آخر ولا يقتلون النفس التي حرمت الله ولا يقتلون النفس التي حرمت الله إلا بالحق ولا يذلون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يوضعث له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا وعمل عملا صالحا فاولائك يبدل الله سيئاتهم يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله خُلَّقَ الرَّحِيمَ وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إلَى اللَّهِ مَتَابًا وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِلَى مَرُوبِ اللَّغْوِ مَرُوكِ رَامَةَ وَالَّذِينَ إِذَا دُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَقُرُوا عَلَيْهَا صُمَّ وَعُمْيَانَ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا